ك من الحق لكل جعلنا منكم شريعته ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمم توحيدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما أتاكم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 ان الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك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 وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ